كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث عسفا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رَبُّ السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم لعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وَلَا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرَ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شاء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 لعمَ الثَّوابُ وَخَاسُنَتْ مُُتَ فَقَا وَضْرِبِ لَهُمَّ ثَلَرلََجُلَْنِ جَعلنَا لَاخَدِهِ مَا جََّتَين مِنْ عَنَابِعُ وَحَفَفْناَاامُ مَا بِنَخْلْ وَحَفَفْناَاهُ مَا بَِخْلُِ وَجَعَناَا تَلْجََّتَيِْ آتَتْأُكُلَ غَا وَلَمْ تَلِم مِنْهُ شَيْئ وَفَجرَّرُنَا خِلََا لَهُ مَ نَهَرَا وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَنِ صَخِ بِهِ وَهُو وَيُحوِرُهُ أَن أَكْثَرُ مِنْ كَملَ أَنَ أَكْثَرُ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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا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 هو خَيرُ ثَوَابَ وَقَيرٌ نُعقُبَ وَضْرِبِ لَقُمََّ ثَلَ الْخَيةِ الدُّْياكَمَا إِ أَنْ زَلناهُ مِنَ السَّمِ فَخْتَ لَقَ بِهينَبَاُ الْ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 يَوْمًا تُسَيِّرُ الْجِبَالَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيَوْمًا تُسَيِّرُ الْجِبَالَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أول مرة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 وَإِذَا مَا يَقُولُونَ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ نَجَعَنْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُنقَلِبُونَ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصرفا وَأَنَا قَادِرٌ صَرَفْنَا فِيهِ هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا ربهم إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ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 إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمعا بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلََّا جَوزَا قَالَ الْ إِفَتَهُاتِنَ غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِنَ مِن سَفَرنَا غَذاَا نَ صَبَ قَالَ أَرَأيتَ إِ أَونَا إلَ الصَّخْرَةِ فَإِن نَسيتُ الْخُوط وَمَا إلا الشيطان أَنْ سَانِيهُ إِلَّ الشَّيطانُ أننْ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 قال إن سألتك عن شيء معدها فلا تصاحبني قد بلعت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوما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 أَمَّ السَّفينَةُ فَكَانَت لمَسكينَ يعملونَ فِي البَخْ فَأَرَتُ عَنْ أأَعبَهَا وَكَانَ وَراء أَغَّ لِكُ يَأْخُذُ كُ سَفينَةٍ وَصْمَاء. أَمَّ الغُلَامُ فَكَانَ أَبَوهُ مُؤْمنَِنِ فَخَشنأَْ يُرُهِ قَومَا طُغِييَانَ وَكُفْرىَ فَأَرَدِنا أَْ يُبَدلَ مَا رَبّهُمَا خَيْرًَا مِه جَكاتَ وَأَقَرَبَ رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشد غما ويستخرجا كنزا غما رحمه من ربك وما فعلتمه عن امري ذلك تؤين ما لم تستطع عليه صبرا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 وَعرَضنا جَخَن مَا يَوومَائِذِ للِكَافِرينَ عَرُض الذيَّذنَ كََت تععيُنُم فيِي غِطاء إِ نذِكر وَكان لَا يَسْتطيعونَ سَم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 فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مَعَ عِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا